لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتاً في الجنة قل هو الله أحد الله الصمد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 لم يلد ولم يولد ولم يكون له كفواً أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد من الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكون له كفواً أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد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 كبيتا في الجنه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد